ينطق باسم الحجر هو فيش نبي زيه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 anam allah haram wal beit ana tubti fi في الحلم لما بكيت طب طب على كتفي بطوضى لما صحيت بدموعه في كفي والكل جرح داوة وربنا الشافي وما فيش ضمين لرضا لو قلبي مش صار جفعت فتح وباسم الرحمان وانا حال لما انصر كان الرسول فرح في حضره المحبوب احمد رسول الله الروح في نور بتذوب عليك سلام الله رب الحرم Aczment في اهل البيت